بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجول قا الله فإن أجل الله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 وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبيثفه مون ألف سنة الله خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم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 أو لم يروا كيف يبدي الله الخلق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 الفاحشة ما سبقكم بها من حد من العالمين أينكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في نادكم المنكر فما كان جواب قومه إلا قالواتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشة قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها ك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 مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مساب البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا نخذنا بذن به منهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من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 روح إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلو أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلا هنا وإلاهكم واحد ونحن له مسلمون وكذا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 إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما لا عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا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 لئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحياه لرضى من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار لا خير تلهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون يروا يروننا جعلنا حرمنا من ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وما نظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جَعَلُونَا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ